بطغيانها وعدوانها اي الطغيان حملهم على التكذيب إذ بعث اشقاها اي قام والانبعاث هو الاسراع في الطاعه للباعث اي كذبوا بالعذاب وكذبوا صالحا لمن بعث اشقاها وهو قدار بن سالف وكان اشقر ازرق قصيرا قام لعقر الناقه